وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وأما عطف النسق عطف نسق كمشهد يوم العطف فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين مسبوعه حرف من هذه الحروف العشرة وهي سنوان <تصفيق> معطوف معطوف عليه واسع ما بواسطها بواسطنها الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من هذه الفروف العشرة وهي بحرف مانية ذي لحرف كلا بركا الوا والفا وثم وحتى وام واؤ واما وبل ولا ولكن حدث يقتصر إما دا كيرشة حد يقل علماء بمراتين الله إما تأرين إما تانية قال بعضهم تسعة قال بعضهم تسعة ويسقط إما دا إما أذى هذا خبر لكم ويستقط إما حد يقل ما استطاف كان مرة إما تانية قد يكون صر بلو لا لكن ذلك يشعر فهو عناش احكام تابتي خواهنا يا لها احكام خاصة استر كنا سر سيبا كاريه فالسبعة الاول حوث هي كاملو دياه تقتضي التشريك في الاعراض والمعنى والثلاثة الباقيه تقتضي التشارك في الاعراب فقط في في جوازا حوتي تقتضي التشارك في الاعراب والمعنى يعني معطوف ومعطوف عليه شريك جوازا لا, لا اعراب ولا معنى جاء تشبه مثلا دخل زيد وعمر است زيد وعمر لا اعراب ده شريك منصوبا ولا معناه إجداد لدخول ذهبك شريكا لحكم ذا شريكا تقتضي التشريك في الإعراض والمعنى والثلاثة ذو الباخية بل ولا ولكن تقتضي التشريك في الإعراض فقط بس لا ذا ده شريكا إعراض ينسون يكا لا معناه ده جوازا تسربونس باختلاف المتعاطفين. لو سياء بنسى الاختلاف المتعاطفين في النفي والإثبات في النفي والإثبات نحو جاء زيد لا عمر جاء زيد لا عمر قصة ما جاء زيد فاعله مرفوعة هي عمر المرفوعة بقى شريكته جاء زيد لا عمر برام لها فندى في في جاء زيد لا عمر فبس تقتضي التشريك في الاعراب والمعنى والثلاثة الباقيه تقتضي التشريك في الاعراب فقط فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على منصوب خفضت أو على مجزوم جزمت لم أدواتان أقر عطفت كد بس المرفوع ده او حكم معطوف مش مرفوع و هي هذه هي علي معطوف على المرفوع مرفوع معطوف على المنصوب منصوب معطوف على المجزوم مجزوم معطوف على المجرور مجرور بالشعر نحو وصدق الله ورسوله معطوف على لفظ الجلاله صدق الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ورسوله معطوفا لسال منصوب أويةً معطوفة لسال مرفوع آمنوا بالله ورسوله معطوف على المجرور مجرور فرام مرجنية على ما كان وكذا واقع جاء أو على مجر كسرية كلمة هي واعية يمد على مجر كسرية بس مرجوية مجرور مجرور فرام وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم <تصفيق> ولا يسأل ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا مجزوم معلامة جسمه حس النون وتتقوا مجزوم معطوفا إيه سعويكا إن جسمي كذب والله ما ويده أن معطوفا لتر مجزوم المعطوف على المجزوم مجزوم معلامة جسمه حس النون والواعو او احكام معطوف والاروي إعرابه والواو امام معانيه معاني أدوات معانيه حروف عطف والواو لمطلق الجمع ليوتوال الجمع المطلق مطلق الجمع ومطلق والجمع المطلق يعني سبعنا منه دخل زيد وعمر يعني اثبات الدخول بانتدوان بلان ويكوهاتن لغا بيكوهاتن نشهدهوات او ساعاتي سنات ايش هاد او بتيريهاد او ببركتيهاد نا زنب او اي تانية بس بوشيه بس بو او ايكو هاتون مطلق الجمع او ايكو مكو الجمع المطلق يعني لا همو رويك ما الجمع الكامل نا بس جمع جاء زيد وعمر قبله او معه او بعده همو او انا تاتي فابو... واو لا تدل على ترتيب ولا, تد... ولا تدل على عكسه نتذيب تذيبك يانيت و لا معييك يانيت هيشي ثانيه مثلا فاوحينا الى ابراهيم و اسماعيل حدش يوحي امبوات كيلك يشكيش و نهش و فذلك يوحي اليك و الذين من قبلك يوحي اليك وإلى الذين من قبلك فيهم بريخاص الله سبحانه وتعالى شموك سمح بهاتو فيهم بريان. فنور الصدع نسوري شورى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك أو عندك التي شاتو لدواءها تور. طبوا واسبر جمع بو تسيبني وديت تسيبي جنيه. دواش دخل زيد وعمر دواش فعلا زيد هالفعل جعمر هالفعل. بره من دواو دومانين لا فعل دومان هي. لأنه ثم دعا آتوا أقبط هذا جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده والساء للترتيب والتعقيب نحو ثم أماته فأقبره عمرين فاش ريخ هذا قبله موت يعني ماته بلان لم تنفيش وثم فهو إقبار بعده ولكن تيا ترتيب و تعقيب ببدو إداهات ثم للتراخي وصلنا للتراخي الترتيب والتراخي ترتيب شبلانشي بلانشي تراخي اذا يعني ادواء يقبط بلانشي اذا ينمهليش تابط التراخي يعني المهلة في الزمان نحو اذا شاء انشره تيويستيزن بيكاتو وينمهليكي زرانيكي والعطف بحتى قليل عطف قدن بحتى قليل كما فيشترط فيه ان يكون المعطوف بها اسماً ظاهراً يعني اما مرجتي ابي معطوفك اسمك الظاهر بضمير نبي وان يكون بعضاً من المعطوف عليه ابي هنبيكش بشك بلشي معطوف عليه وغاية له <تصفيق> يعني بشك به ولا لا بشك اشدنيها ابي نحو اكلت السمكة حتى رأسها رأسها اسمك اسم قاهرة ضمير رأس بشي في السمك وانجا نهايتها لن كان ذلك سمك ده سترصد أكلت السمكه حتى راس بالنصب محلها النصب يعني المسعود ويجوز الجر له على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات حتى أن أكلت السمكة حتى رأسها بكي تحرش زر ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية يعني بكي تحتاجه ابتدائية أو كاتا <تصفيق> اسمك لدوائي دير مرفوع به ورأسها مبتدأ والخضر محذوف اي حتى رأسها مأكول كتجمليك يسمهم تدعين وخبر وام واميشكك لحروف عطف لطلب التعيين مثلا اظيشي ازيد عندك ام أمر ازيد عندك ام عمر تسأل عن التعيين بوياني طلب التعيين او معناك يثي ان كانت بعد همزة داخلة على احد المستويين يعني هبشا يقبل أزيد عندك أم عمر أو الشواء أمي شيك الحروف في شيء أطف وأولي التخير أو أقربوا معناه التخير هذا أو الإباحة بعد الطلب تزوج هندا أو أختها تزوج بطلبة تزوج أمره بطلبة هذي أولا ذي طلباتها تزوج هندًا او اول ذي طلباتها بو بو إباحية بحه يا متخين تخين اجينا اغلب اوقات هند وكشتينا بوين اكله وش بو إباحة بحبه هو منا تزوج هندا او صديقتها رحايا هذا كان درس لديكم معرفتي أو يا او اشطاينه تزوج هندا او اختها وزانه العلماء او الزفهاد اما بو كامينا ويبقى وللشك جاري واهيا هل يزيل شك او او ناروني او التفصيل بعد الخبر نحو لبثنا يوما او بعض يوم شك أو شك لذيثنا يوما أو بعض يوم وإنا أو إياكم لعلى هدى إبهام أو, إبهام أو كمعنى كم إبهامك كونوا هودا أو نصارى تفصيل هود أو نصارى تفصيل وهذه لما نهاج أو أواحل في أطفل هودا نصارى, نصارى مع صفلة الهود وهلو عام باقي جملة كانت مش وإما بكسر الهمزة انظر اما مثل <تصفيق> او بعد الطلب والخبر لدو طلب يعني همان حكم شي همان حكم اوي بعد الطلب والخبر ولدو اي خبريش نحو تزوج اما هند وانا اختها <تصفيق> إما يكى الله حروف عطف فمن معني في هذا او أو أدات فلنشرطيش يا شرطي أو يك دب على يتوى تزوج إما هندا وإما أختها أقمنتم لا إعرابك تزوج إما إما يك حرف تفصيل عرف تفصيل هندا تصحيه و ان حرف عطفة عطفا ان اجل ذكر المذهبي وانا برون جوا ان ما خوي ان ما عطفا ان حرفه حرفي عطفا واختها اختها معطوفه لست هندا طلاب أجلس الراجحة كم الرأي إما حرف تفصيل طلاب أطرق كامية واو وقيل إن الأطرق إنما هو بالواو وأن إما حرف تفصيل كالأولى فإنها حرف تفصيلا. وبن في الإضراب غالباً وزنان نقطية كم قام زيد قام زيد علي زيد هستاوى بل ماس بالحكم يعني هو قسلا كي يتو علي بل عمر يعني زيد هل ماستاوى عمل هستاوى قام زيد بل عمر قام زيد بل عمر الشرطي كما بمعصوفتي مفرده قام زيد بل امر مفرده دون شرط لشغوفي بل تقدم اثبات او امر او نفي او نهي بها ما نبرون ايش بلا ما نبرون تقدم اثبات او امر او نفي او نهي بس اجد شو اصد جملة اجد اجد اجد شو جملة قام زيد بل قام امر قام زيد بل قام امر او كتالي شي بل عندك جمله حرف ابتداء لا عاطف قام زيد بل قام عمر جمله حتى اجابتها حرف ابتداء حرف عاطف نيه على الصحيح ولكن في الاستدراك لكن هو استدراك معناها استراكي استدراك أويك يك ثابتك ثابته كي انا عشان دباطي انك كسي معناها كي تر اا بذاتها فالو كان سائن بوكسي كي ما مرات رجل صالح يعني بلاي كاش انا روستون كسي كي صالح لكن صالح طالحين خلاص، صالحين شاك <تكلم> ما مرس برجل صالح لكن طالح لكن حد في أفضل كيف يقول الشهادة و لكن الشروطي لكني لكن لكني شرطي هي يكم إفراد ومعطوفيها أمي شو بيت بيت معطوفتين مفرد بيت تقدموا النفي او النهي عليها ابي نفي النهي ينهي لتشعب وروات فإن ان لا أن لا تسبق بوابه واو بواب لتشين هذا اگر يكشف عن شرطانه خليني هنا او كاتل لكنش حرف ابتداء لا عطف، فإن اختل شرط من هذه الشروط فتكون حرف ابتداء لا عطف لا عطف. مثلا قبل ما امرت برجل صالح ولكن أو ها ولكن نال ولكن صالح عطف ناك حرف ابتداء ولكن هو صالح ولكن باهد تقديرك أعطي تقدير كده جملك ولا لنفي الحكم عما بعدها لا شيء في الخروف عطف نحو جاء زيد لا عمر بو نفي حكما لذوي قوي سيكا جاء زيد مجيء بو إفاسد عليه لا عمر نفي مجيء لي أكيد أمش هيا؟ يكن إفراد معطوفها دون أن تسبق بإثبات أن تسبق بإثبات أو أمر أو نداء أن تسبق بإثبات أو أمر أو نداء ان لا تكترن بعاطف اذي عاطفك تلقى لانيب نحو جاء زيد جاء زيد لا بل عمر اقل ارهدوا عاطفات نادت جاء زيد لا بل عمر باب التوكيد والتوكيد الغرباني لفظي ومعنوي توكيد تلت التوكيد تلت التأكيد ايش تلت التأكيد فيها بزر التأكيد توكيد تأكيد تلت تأكيد توكيد مصدرك توكيد مصدر بمعنى اسم فاعل التوكيد بمعنى المؤكد التوكيد بمعنى المؤكد في مكانيك شيء اخرين توكيدن مؤكدا باسك باشي توكيدا هنا adverbا مؤكدا توكيد ثناوي توكيد بشر ضمان لفظي ومعنوي فاللفظي فالنفضي تمثيل إعادة اعاده الأول الاول بعينه ارخذي لفظه دوعرف كروى جاء زيد العاقل العاقل على فالنفضي اعاده اللفظ الأول الاول بعينه بنش او بمرادفه شرب كلميك مرادف دينا لزمان العربية في مرادف المرادف درسته مثلا نحو جاء حضر زيد جاء حضر زيد يقول جاء حضر معناه. عندي عندك تفريق لبين يا أكا قابوا نعي النمونا السليمين نمونا هي زور للسليب اللهم عند النمونا هي فعلا مرادف جاء حضر زيد فجاء حضر هو هاتون تكرار هو لفظ لكن بلفظه جميع إعادة لفظ الأول بعينه باركوشياء بمرادفه سواء كان اسم جاء تكرار بالتوشيد لا اسم بيت فقو جاء زيد زيد او فعلا نحو اتاكي اتاكي اللاحقون احبس احبسي اتاكي اتاكي اللاحقون احبسي أتاكي أتاكي احبسي أتاكي أتاكي احبسي حبسي حبسي أتاكي أتاكي نعم <تصفيق> أتاكي أتاكي أتاكي أتاكي لاحقون أحبسي أحبسي أو أتاكي أو أتاكي يعني الشاعر الله في أي محل أنجوه وإلى محل محل تكون نجاة والخلاص من النعدم يعني شلون كسر أجر رايبنن بحيوان كي ودشمنا وبيض يعني ظل أواجه نهاية الهات كان جيش بحيوان كي قوي ظل خيله جاب اتاكي أتاكي أتاكي يعني العدو أو عن دوم عن توتون أو عن فجيش موفي ما نو يمان جتوا حبسي يعني شيء يعني كفتي عن الإشغال بس هالمية فأين إلى عين اللي في بغلتي أخرج البغلبية الشيعة أبقى أحبسي أبقى أن أبقى ها نحن نسترد او اي كونتان اتاكي اتاكي جو فري فرن هاروان ان شاء الله قبل شهر واحد تخريج مان كدوا خلا من اعجم لخمهو مثل زي اللغه التركيه اتاك اتاك اللاحقون احبسك ماشا او حرفا نحو قوله لا لا لا لا لا لا, لا ابوح بحب بسمة انها اخذت علي مواثقا وعهودا لا لا حرفه ن في كراوة تكرار وتكرارا سواء ابو يعني اعلن بحب بسمه بس نشيه اسم شخص اسم امراه علم يعني لا افشو ولا اعلن ولا اظهر بحب بسمه شو كان بسمه وعدي لوردتهم كشيه فأوي كلا ما نهبتنا كلا لا لا أبوح بحب بثلة إنها أخذت علي مواثقا مواثق جميع مواثقة يعني أهدا ومثاقا جاربا شيء جملة أو كذا بثواء أو جملة نحو ضربت زيدا ضربت زيدا لكو دي هيا أو مكد أو مكد يا سندين جملة ورسايا دبالاك و... والمعنوي توصيل معنوي وله الفاض معلومة وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلمتا كم الله ألفاظ في سماعين في أسيان هاتون النفس والعين وكل وجميع وعامة, وعامة وكلا وكلمتا نكر أن كلمان كليلا، ما عند كلمات كلام ما ندهاتون، ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد. جرست كديف أبيض, أبيض. ضمير لقال ينذبني بجرة وراجع بضم مؤكدك. جاء الخليفة نفسه، فس نفسه ضمير في أول نفسه نفس التوكيدتين لفظا مؤكدك طبعا ها اكا زميلك قالت هو مؤكد خليفه جاء الخليفه نفسه او عينه عين يعني ذات عين غير يعني ذات يعني خدي خدي جاء الخليفه نفسه او عينه نفس جيره يعني ذاته نفس بمعنى النفس او كان نفس ك خلاف نفس خلاف إن النفس لعمره نفسه أو أنا لا نفس يعني ذاته ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقدم النفس درست شابري جاء الخليفة نفسه وعينه جاء الخليفة نفسه عينه أتوني بهني بي بيك وجب إفراض النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعول مع المثنى والجمع يجب إفراض النفس نفس وعين لجل المفرد داهينات هذا إفراض يعني واجب وجمع يعني الشيء كيت واجبة على أفعول سال وزني مع المثنى والجمع أجر لجل جمع مثنى داهينات نفس وعين أبي الأسر الوزني أفعول تقول جاء الزيدان أنفسهما زيدان متنائك إلا قد فيه قياس بو يا بو يا جاء الزيدان نفسهما عيناهما أبوش درسته أبوش درسته هذا الجمع الأفطح والجمع ويجوز الإفراد بلسة بسرين كانت يا ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على هذا هو الافصح هذا هو الافصح ويجوز ويجوز الإفراد ويجوز الإفراد ظلمنا جاء الزيدان نفسهما نفسهما ويجوز الإفراد نحو نفسهما وعينهما هذا في بسه وهذا دون الأول وهذا دون الأول أويان الصحة كم كمتر انجابونتا ويجوز التثنيا تثنيا جرسا وكووتا جاء الزيداني نفساهما نفساهما ويجوز التثنيه نحو نفساهما وعيناهما وهذا دون الثانية فأوه كم جمع دوم إفراد تهم تثنيا ها أعيان من وثنيا <تصفيق> كتير كبار سفينه فازل كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير كتير ويجوز كتير نحو كتير كتير وهذا دون كتير كتير كتير جمع يانك ويجب إفراد النفس والأين مع المفرد وجمعهما على أفعال لا يجب يجوز مع المثنى لكن مسألك أفصح أفصحوا فصيح وهلوا تقول جاء الزيدان أنفسهما او أعينهما وجاء الزيدون أنفسهم أو اعينهم طالب يتسركن وكل وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى تقول كل كل وجميع وعامة أمانش بوشي بقال بي مفرد جمعي تتوكيد أكريس طلعا المثنى تتوكيد ناكريس تماشا تقول جاء الجيش جيش مفرد يعني كلم أحسن أحسن جاء الجيش كله هو جاء الجيش جيش مفردها اي ماشي مفرد اديبه كل جمعتين. تبغون ما جاء جاء العبد كله جاء زيد كله زيد مفردك لانه لا يتجزى اما الجيش مفرد لكنه يتبع عضو يتجزى عندك مثال فلان بيقول كله لبلوى قابلي تجزئه؟ ابن نسى الجيش مفرد لكنه يتجزا لكنه يتجزع بذاته ويصحه اشتريت العبد كله ويصحه اشتريت العبد كله لأن العبد يتجزع عامله وهو الشراء هل في عبدي فيها فكره فلست يا عفل رشد صليم فعليك الشميع والله مالك يكرم ترستا يا انا عبدأكو كالاستمع ما دام قابلت جزئي هيا الشراء كي درست بلام جاء العبد كله ماذا اشتريت العبد كله لأن العبد يتجزا عامله وهو الشراء أما نحو جاء العبد كله أما نحو جاء العبد كله فلا يصح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 مفرد لكن يتجزع كله او جميعه او عامته وجاءت القبيلة كلها او جميعها او عامتها وجاء الرجال كلهم او جميعهم او عامتهم وجاءت النساء كلهن او جميعهن او عامتهن وكلا وكلتا كلا وكلتاش لا الفاضة مؤكدا يؤكد بها بهما المثنى جاء الزيدان كلاهما كلاهما وجاءت الهندان كنتاهما ويا ما نشأل مؤكدا معكدا واذا اريد تقوية التأكيد اقل ليس التأكيدك اشبه قوة تلك فيجوز ان يؤتى بعد كله باجمع <تصفيق> لدواء كل شيء بينها اجمع بينها وبعد كلها جمعات اجمع بهم مذكر جمعات بهم مؤنث وبعد كلهم باجمعين يعني بو كلهم ضمير مذكر جمع أجمعين بينا وبعد كلهن بجمع بينا جمع بينا ندوائي كلهن قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون أجمعون تقويت وشدكاك وتقول جاء الجيش كله أجمعوا أجمعوا والقبيلة كلها جمعاء والنساء كلهن جمع وقد يؤكد لاجمع وجمع وأجمعين وجمع بدون كل. أقرب معاناة الكل يجوز كي كل جلسة نحو لا اجمعين أجمعين، فما شكلناه وقد يؤتى بعد أجمع بتوضعي. عند كلمات هي لا أدوا أجمعين. وهي أكتع وأبصع وأبتع جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون وهي يعني بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض نعم إذا جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون وأبصعون وأبتعون الكل بمعنى واحد معنى ما معنى بمعنى هي بطريقه عطف ما هنا لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه، أما الطريق نسفيه نظر، لأجل الشيء الواحد لا يعطف على نفسه. الشيء شتى بسخويدة عطف ناكل توا، أما وانيل فيه نظر، ولا من السوقي نيت كوابع بتشي عقيدة زور للطريق صفي، والتو تكملة من هي يعطف الشيء على نفس نفسه. باعتبار صفاته باعتبار صفاته وعندنا نموذجا عن لا ستش لا ذاتش عند شد عطس ريال ذاتي خوي بس انا نظر بدو فيه نظر بدويد البقران ويدين مثل من لا لو اصبح كان لا ترد مرجئه ثبات تعريف ايمان وملاكم كذن بخفي عندنا واه شوار جور لجورثاني عطف العطف يفيد المغايره أم لا تفيدها انا اه العيد هاي هذا شيء عباره والجواز ها اودت يا أود اخوي لأن لان الشيء الواحد لا يعطف بعضه على بعض الجناء قلوانا ذي يعني او كانت باعتبار اصطفات ذا كذا باش ميك ما ميك جنوة لا سرد صحيخ وطنة بنسل وفي بعض النسخ وفي بعض النسخ لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه في بعض النسخ لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه هل جاء ويتم سيثنتين فيه نظر في نساء وهذا فيه نظر يعني أوكب مثل سيثنتين هل تعتقد ينا أه. والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين والتوكيد تابع توكيد تابعين مؤكد في الرفع والنصب والخفض والتعريف ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين يعني اشترك اقل توكيد ناكره او مشهورة بس بنت فيه نظر <تصفيق> فيه نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر باشيسة حديث التنبوغات كان ل مشتنده هاتوا لما ورد من حديث عائشة لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها المقرج في صحيح مسلم لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ما علمته عفوا من حديث عائشة قوله صلى الله عليه وسلم لما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في صحيح مسلم باشا ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان استف شهر شهرها نكره بل شيء تمشي كرام صام شهرا كله او شيء تمشي كرام نعم شهرا في ما صام شهرا كله <تصفيق> وفي نظرك ايش لكن يجب ان تكون النهرة محدودة اي لها ابتداء وانتهاء اجنك ركام محدوده له لها ابتداء وانتهاء يوم وأسبوع وشهر في تنكر هل تكون نكرة محدودة فهذا هو الذي جاء المثال عليه طب فهذا هو الذي جاء عليه المثال فقد باب البدل البدل زرفة مشابه لاثانا هو التابع المقصود ايش تابع لتوابع بلانشي هو المقصود بالحكم وما بس لحكم في مقصود الحكم دانك واش تنشي منك في نسق مقصود للحكم وما دخل زيد وعمر است دخول بو عمرو مقصودان بالحكم بوي بلا يخرج بهذا القيد ترى ابن يخرج بهذا القيد عطف النسق عطف النسق بوا تدلوا دواني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تريش بقولنا بتابع بتتابع فاعله لا فاعله مبتدع خبر او انا أنا هما تدلوا تابع عطفي نسخه دلوى صار هو المقصود بالحكم فسبب قيدي المقصود بالحكم كيف شيئا دلوى توكيد نعت وعطفي بان شفاه دلوى انعنت ابو بدل هو التابع المقصود بالحكم بلا يعني بقوه سنين تعريف بوب بدل وإذا واذا اسم من اسم. اسما <تصفيق> او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه اجل اسمك الذي اسم بغوري يعني داما بدل تكت كان سألك اوه همو اعرابكاني واذا قلت والبدل على اربعة اقسام بدل اوه بدل الشيء من الشيء اشترك ثواوتي بدل التاني تيوتره يا بدل الذات يا بدل كل اولها الهميشية يا بدل عام أو نهرها من ناون بدل كل من من الكل بدل الشيء من الشيء ويقال بدل كل من الكل نحو جاء زيد أخوك جاء زيد أخوك شو كان مؤلف هناك لبين أصل بيان ولا قلت جلشيا لجل بدله السبويته جاء أخوك زيد لبلاو تعليفه لبلا أصل بيان خمن طبعا نغير مشهور جمهور أو يكسر كنيا بدل كل من كل لجل أصل بيان فقينا جاء زيد اخوك قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم سراط صراط الذين بو الصراط منصوبه صراط الذين منصوبه فقال الله تعالى الى صراط مجروره الى صراط العزيز الحميد العزيز مجروره الحميد مجروره نعشه الله الله سفنيا الله بدلا العزيز الحميد الحميد سفايا العزيز لا يقع تعالى واسمك ظاهرة الحميد هدشا لا يشبلان له سفايا الله نفض الجلالة بدلا ناكله بغان في قراءة الجر اقرب جربي خينو الى صراط العزيز الحميد الله اما شنكا الله هو العزيز الصراط الذين أنعمت عليهم هي الصراط المستقيم باو شева جاء زيد أخوك أخوك هو زيد نفسه رجال رجع تواب أجر بدل كل من كل تما شئت أجر أميا مسايبة أو من غير نقصان ولا زيادة هو بدل كل من كل دوام. الثاني بدل البعض من الكل نسبة لبيني بدل مبدأ البعضية الجزئية أميان جزئك جاء كم ينزور بك يا بدل البعض من الكل سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا نحو أكلت الرغيفة رغيفة يعني كل نان نحو أكلت الرغيفة ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ثلث نصف ثلثي هذ كان من يوم الحلمية ما ذنب عضييه يشميه ولابد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه اذا ضمير كثير بقى رتبه مبدل منه إما مذكور كالأمثلة فقونا منعني كباس كلم أكلت الرغيف ثلثه هو. يعني ثلث الرغيف نصه هو. نصف الرغيف ثلثيه ثلثيه الرغيف او ضمير اذا رتبه شي اكبر مبدل منه ويان اكريم اجر مذكور اجنبه في الكلام مقدر بك قوله تعالى ولله على الناس يساء الناس مبدل منه لسر ابنسى ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع ابنسى بدل من بدلا يسا حزت الحق وازمي الاسر مستطيع بلان مستطيع اي شيء من الناس المستطيع من الناس لا من الحيوانات ولا من الجمادات ولا من الملائكه ولله على الناس مبدل منه حج البيت من استطاع حتى لو تلاوه منهم من, من استطاع ظلام دياله من استطاع يعني منهم بعض الاثار نثبت لكن مقدر لما هو معروفة حجلا سلشي لسلا عاقلة لسلا قالت شيئا وانك لسلا واجتلاو الجمادات الثالث بدل الاشتمال لسنا نشبل بين بدل كل من شيء بعض من الكل تسمجه زيو بعض يبو جزئي ابو بلام بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه لس علم زيد أي زيد ما لكن زيد اشتمل على معنى من المعاني وهو العلم. بويا أعجبني زيد ادبه اشتمل على الأدب. ولا بد من اتصاله من اتصاله من اتصاله بضمير حين مذكور كالمثالي أو مقدر في قوله تعالى قتل أصحاب الْأَخْدُود أليس أخدود مبدل منه النار بدل قتل اصحاب الاخدود النار بدل فيه أي فيه الرابع البدل المباين يعني المخالف ام دانيا للايك او سنكتل للايك كده بو بدلي كل من كل اشتكى خويته بدلي بعض من كل بعض اكلا او اجتمال من ما نعيك لا اودى لا من هدى ولم ام ينهيد شي او مين نكوليت نجزئيت لا معنى هيد شي تدين بوانم هنا قالوا رأيت زيدا الفرسة نكوليت نجزئيت نمعناي كان هذا هي و هيك و رأيت زيدا المباين لكن لدينا مباشره لانه يمكن ان يكون مباشره لانه يمكن ان يكون مباشره لانه يمكن ان يكون مباشره لانه يمكن ان يكون مباشره لانه يمكن ان يكون مباشره لانه يمكن ان يكون مباشره لانه بدلها ان يكون مباشره او يمكن وهو يكون اقسام بدل الغلط وبدل النسيان وبدل الاضراب ام ان يمكن ان يمكن ان و نحو رايت زيداً الفرس الساعه غيرهبلي رايت زيداً الفرس لانك ان اردت ان تقول زيد رايت الفرس ليس تبلي رايت الفرس فلان غلطت بذلك فغلطت فقلت زيدا فهذا بدل بدا وان قلت رايت زيداً اجبره رايت ثم لما نطقت به تذكرت بذلك فأني ازمانت علي كذبه وتوته وتوته رأيته زيدا وعن بيذ كده أنك إنما رأيت فرسا بونا ما تشعي شوين إذا كيت عرمائيك ألي رأيته أزهز زيدا وأزعين زيدا فهذا زيد ميكده وقلجيك فهي زئبا فأني السيامة فأني غلطت كذبه بإني تدعي ثم لما نطقت بيك تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه فهذا بدل النسيان يعني هو أصر بين غلط النسيان وإذا أردت <تصفيق> وإذا أردت الإخبار أولا بأنك رأيت زيدا ثم بدأ لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس يا كم رايت رأيت زيدا خذ دقفي خط الشمان بيته عليك فرسا يعني الفرس أو في, في اضراب يعني واجد دقفي يا كمد أهيانيه ومثال الفعل بدل فعل قوله تعالى ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلق يلقى, يلقى أثاما يضعف يضعف كي معطوف معطوف بدل بدل يضعف له العذاب بدل يلقى أثما يضعف ويجوز إبدال النكره من المعرفة لو أني كثب في آية لفعل ذا بدلي كل من كل بيت بدلي بعض من كل بيت بدلي اجتماع بيت بدلي غلط بيت بابا هاتشو عدي بيت أولا بلسنا سريع البدل بأقسامه الأربعة البدل بأقسامه الاربعه يجري في الفعل يجري في الفعل بفعل زاد شواري بيت فدليل كل من كل بعض من كل اجتمال وغلطش طلاب فتا من الشرحة كان باديس من نقول ويجوز إبدال النكره من المعرفة اكريم يعني نكرة بكين بدل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الشهر الحرام معرفة قتال فيه نهرة رامت جولك لا, لا بدل بدل الاجتمال جولك بدل الاجتمال باشا ساعيرا وفاشا باشا الله